فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتَ نَضِيئَةُ وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَ اللَّهُ وَمَنْ مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَ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 والقلم وما يستورون ما أنت بلعمت ربك بمجنون وإن لك لا أجر غير ممنون وإن لك لعلا عظيم فسات بصيروا بصيرون بأيهم المفتون إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمؤتدين. فلا تطع المكذبين فلا تطع المكذبين ودلو لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهيم هم ماز المساء أنّا علم الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين